فَالْتَمِسُونُ رَأَى فَظُرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَرَتَبْتُمْ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 المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم